تستمعون ا ل آ ن إ ل ى برنامج ح ك ا ي ة ل ي ب ي ة إ ع د ا د وتقديم أ ش ر ف غويدر بسم الله و ع ل ى ب ر ك ة الله السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته إ خ و ت ي مستمعين أ ف ا ض ل ك ر ا م أ ه ل ا وسهلا بكم ومساكم ء ا ي ب ع د ن الله تعالى اسمحو ا ليوم ن ب د أ ح ل ق ة ج د ي د ة اليوم حتكون في برنامج ح ك ا ي ة ليبيه ح ك ا ي ة ليبيه ا ل ي أ ت ي ك م كان يوم خميس على تمام ا ل س ا ع ة ا ل س ا د س ة م س ا ء ً ه ن ت ك ل م و فيها اليوم عن مواضيع م و ا ج د ة ان شاء الله تعالى وعن خطط مستقبليه تهم كل ا ل ع ا ئ ل ا ت ا ل ل ي ب ي ة اللي فعلا مستحقه ونحاولو بقدر الامكان وعن طريق اهل الخير وعن طريق برنامجنا ان م د و ل ة يد العون و ا ل م س ا ع د ة ب إ ذ ن ا لله تعالى اليوم ستكون معنا م ش ا ر ك ة ب إ ذ ن الله من ش ر ك ة الحصى بإذن الله ا ل ت ع ل أ ن ش ر ك ة الحصى ستكون الراعي الرسمي ل ب ن ا م ج حكايه ة لبية طبعا لي اليوم أسمحوا ن ت ك ل علي أسرة أيضاً الحاجة فاطمة اللي للأسف ل م فاطمة و ا أيضا ا أسرة ش د ي د هتقدر مش ت ج ي معنا اليوم نظرا ل و ظ ر ف ه ا الصحية اللي تعاني منها الحاجة فاطمة الحاجة فاطمة للغاية تعاني من ظرف صحي مسيء、للغاية. الظرف الصحي إ ن ه ا تقدرش لا تستطيع التحرك الحاجة فاطمه ة ن س م ع منها أ ك ث ر تفاصيل قصتها وخاصه ة تعاني هذه ا ل م ع ا ن ا ة بعد حادث سير تعرضت لها في فنحنا فاطمة حوالي ست شهور أو شهور بالتقدير هي شيء يا حاجة فاطمة هتكوني معنا اليوم من هتكلمنا معنا ومشترط لنا قلنا بإذن حاجة شهور أو شهور وهتقول لها الله كل حضورك إلى لكن ى استوديوهاتنا انتو عارفين المنارة الدور الخامس عليها ت جدا في انها وصعب ب للدور الخامس وتقيد م ع ا الاستوديو في ل ك نتكلم نحن هندروه دلنا ن لحل حل كيف ما دلنا حل مع ب ترابلس اصر قدروشي للمسنورنا وايضا ثانية ما وقدرنا نخل معنا نخل دخلوهم في التريفون هذا ه هندروه ع اكثر ل الله تعالى ل ح ا فاطمة ج ة بإذن ن نبنتكلم ك عن رقم حسابنا في مصرف ا ل ت ج ا ر ة والتنميه ة اللي و ترمي ة تسع ة و ستين رقم ح س ا ب ب نمش ح ك ا ي ة لبيا ي ل ل ي اصبحت م ن ظ م من م ة خيرية فترة يعني ن ظ م ة ح ك ا ي ة لبيا ي ل ل أ ع م ا ل ا ل خ ي ر ي ة ولين ا س ا ن ي ة رقم ح س ا ب ه ا في م ص ر ف ا ل ت ج ا ر ة و ا ل ت ن م ي ة سبع م ي ة ه ت م ا ن ي ة وخمسين ترمي ة تسع ة و ستين و ايضا ر ق ا م ا ل مساعدت ا ا ل ل ي م م ك ن ت سادو ع ا ع ل ي ه م ا لي ل هو رقم وست ا ه م ح م د س ل ط ا ن ل ي ه و سفر ن ي ن و تسعين خمس م ي ة س ت ة و ت س ع ي ن ث ل ا ث ة وستين سبعتاش ورقم أ س م العمالي سفر اتنين وتسعين س ت م ي ة س ت ة وثلاثين خ م س ة وستين ت م ا ن ي ة وثلاثين وعلي صفحتنا أ ي ض ا ع ل ى فيسبوك ب ن ا م ج ح ك ا ي ل ي ب ي ة أ د خ ل و ك ت برنامج ح ك ا ي ل ي ب ي ة ت ط ل ع ي صفحتنا م ب ا ش ر ة ا ل ل ي ن ز د و عليها في كل حاجة جديدة ل ك ن اول ش ي ة ريبية و م ن ظ م ة ح ك ا ي ريبية م المستمرين ز ن ا م م س ت ع ي ن معاكم ل ك ن طبعا ن ا ا ت ص ا ل أول ن خ ح د م عن المستمرين وهنا و ا ق ص ت ن ا إ ن شاء الله و ح ك ا ي ت ن المستمرين ا م ن ح ن ن ت ريبية ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة الله ت ع ا ل ح د ث عن المستمرين ا ي سهلا ا ن ح ي ي ك مرحبا نحيي قناة ة معك نور بكم يا نور ر ح ب اهلا واجد آه الله آه آه إن شاء ل ل ا ل ه برنامج أنا أ وسهلا ل مرة ن م ع ا ب ر ن م ج هذا ب طيبة م ن ن ق اول ة المنارة أنا أ م ر ة نسمع ب ا المصرف خاص ا ب ل ن ا ل ل ل م ح ت ا شاء ا ج ة إن ه ي ا ربي معكسين ومحتاجوا ل م ح ت ا ج ي ن ا ع د ي ن نشوفوا ي ه م وبصراحه ل ل ل ذ ك ا ر ن الجيد ة نقول انا صغرت ي د ي اقول ن ل قائلا عليه و ا شاء لقد ل ه ا ر م ح ت ان ا ي ه ب الى المسرح ولكن اذهب ل الى ا ل م س ل ح ولكن ي لا ن ا ل ع م انا ف ي ماذا افعل ذلك ماذا س ن و ع ل ذلك الموضوع الذي سنستقبل مع بعضنا اخت نور طبعا ل حاجتنا وامنا حجفتنا ا عن طريق التلفون ونعرف قصتها ا ل ل ي فعلا هي قصتنا ة شاء الله أشرف الله هنالخيه حنقد ء شاء الله يا نحاول اننا ونقول لها مقدمة الفلابس عليك عليك يا العالمي البرنامج كانوا مداخلات نتصل ونقول عليك عليك القصة هو ويجسو يعني فيه رب رب وبرضو بعض من مقدمة نعم بكل تاكيد حول نحن ا ا ل نعم بكل ا تاكيد ل نحن, نحن ا الطيب نعم م ر ك الله ف ي ك وأكيد ن ب و ك ت د ي م ع ن ا ع ل ى ا ل ا س ت م ا ع د ا ا وشوفونا ئ م س م عن ب ع ض ق ص ة ا ل ح ا ج ة ف ا ط م ة التي ل ي ه ح ك لنا و ط ف ن ا ح د ث عنها ل ي و م م ن برنامج ح ك ا ي ي ب قاعد ي ط ل ب في ف الحاجة ا ط منها ة و ا تدخل م ع ن ا إن شاء ا ل ل ه و ت ح ك ي ق ص ت ه ا طبعا ا ا ل ح ج ة فاطمه ة ك م وتتحدث عنها و أ ي ض ا المؤسف إ ن ه ا لم تشاهد اولادها لما انفصلت عن ج و ز ه ا عندها بنتين وولد و ل ل أ س ف أ ع ت ق د أ ك ث ر من خمس ت ا ش ر س ن ة م ت ش ف ت ش أ و ل ا د ه ا و هي ا ل آ ن م و ج و د ة مع خواتها في المنزل و ل ل أ س ف ح ر ك ت ه ا ثقيلة جدا و ت ح ت ا ج ل ع م ل ي ة في التفاصيل خ ا ر ج ا ل ح ك ا ي ة أكيد ت ك و ن م ع التفاصيل ح التي تتمكن من التفاصيل ش التي د ا ئ م ا ك ل س ن ة من ا ل ت ف ا وكانت ا ل س ن ة ا ل ل ي ف ا ت ت ك ا ن ت ل ه ا أثر كبير ج د ا ص و ل ن ا نشاركوا ج م ع ي ا تتمكن من التفاصيل ل ا ل خ ي ر ر ي ة ن ش ا ك تتمكن من ع ا شوية ل ت ف ا ل م ن ي ر ة كنا م و ج و د ي ن في شهر ر م ض ا ن و ك ل م ن ا ا ل ج م ع ي اغلب ت أ الجمعيات ا ل ل ي ا تتحدث عنها ونحن ا ا ا ت ح د ث عنها ونحن ا ت ح د ث عنها ي ونحن شغل ا نتحدث عنها طريق أ ل ل اللي خ ي ر د ع م ونحن ا ن ش ر و ا د ب ش جديد ل ل ع ا ئ ل ا ت و م ل ا ب س ه م ج د ي د ة وجو كل ع ا ئ ل ة و ر س م ن ا ن ن ب س م ة ع ل ى و ج و ه ا ونحن خ ذ ت م ل ا ب س نتحدث عنها ذ إ ن شاء ا ن نتحدث عنها ونحن نتحدث عنها تقريبا 10-7-2013 ف نتمنى من اهل الخير ان ا ح نستمر من الان ف ت ر ة شهرين ونتمنى ان نجمع تبرعات كبيره ة لنشروا المحلات المحلات الان بها ممكن يجبوها لنا ونحن لنا على عائلات في الملابس كل سلام ن اندرو ان ة فيه شاء ل ه ت ع ل حلو ل ى طبعا خبر ا فيه ي و حن ذو عليكم يا م سماكم ان شاء الله تعالى ي ف ر حجر كل العائلات بين الله تعالى ل بين ن خ و و ا بالحاجة اليوم السلام فاطماني معنا السلام عليكم ر ح م ة الله وبركاته اهلا وسهلا أ ه ل ا بك يا رب انتي معنا اليوم في بنما ر ا ج ح ك ي ة ل ي ب ي ا حجة ف ا ط م ة ط ب عدم ا ع قدرتك على ن ك جينا في استوديوهات ل اليوم لكن قدرنا ندير حل بسيط هو انك تدخل ي معنا بالتلفون إ ن شاء الله تعالى حجه ف ا ط م ة نحب ن ب د أ ا ل ق ص ة معك وروايتها أ ك ث ر ترويها لنا حضرتك بس اسمحي لي يا حجه ف ا ط م ة نسمع التقرير د ل خ ا ص ب أ س ر ت ك و بك أ ن ت ي حجه ف ا ط م ة و نرجع م ر ة ثانيه نتكلم و نواصل معك الحكاية من أولها يبتلينا ر ن ا حكاية م ج الله. الله. الله سبحانه وتعالى لغرض ما أ و ل ح ك م ة قد ندركها وقد نجهلها ويبقى هدف الابتلاء واحد وهو ا ل إ ي م ا ن و إ خ ر ا ج أ ف ض ل ما لدينا ل أ ن ف س ن ا و ل ل آ خ ر ي ن ولكن هل كل البشر يتمكن من تحقيق هذا الهدف ضيفة اليوم فاطمة الحج هؤلاء الأشخاص من تعتبر من خلالها لا نقدم نموذجا في ح ا ج ة إ ل ى م س ا ع د ة فقط و إ ن م ا نقدم نموذجا إ ي ج ا ب ي ا ً ن س أ ل الله و أ ي ا ك م الاقتداء به و ا ل م ش ا ر ك ة في دعمه ا ل ح ا ج ة ف ا ط م ة ص ا ح ب ة ا ل س ت ة عقود تعاني عجزا ً وعدم ا ل ق د ر ة على المشي بسبب حادث تعرضت له في شهر نوفمبر الماضي ويبقى السفر للخارج هو الخلاص الوحيد لحالتها والحلم الذي لن تتنازل عن تحقيقه باق سنوات عمرها يذكر أ ن ا ل ح ا ج ة ف ا ط م ة قد عانت م أ س ا ة ح ق ي ق ي ة تسبق م أ س ا ة مرضها وهي انفصالها عن زوجها و أ ب ن ا ئ ه ا منذ اربعه عشر س ن ة تعاني طوالها ا ل و ح د ة والحرمان و ا ل ح ا ج ة ا ل م ا د ي ة قد تتشابه هذه ا ل م ع ا ن ا ة مع غيرها فمجتمعنا مليء ب أ م ر ا ض ع ض و ي ة و ن ف س ي ة وظلم واضطهادات و أ ي ض ا مليء بالخير و ا ل م ح ب ة والعطاء بقدر يجعلنا نتكاثف لنشارك في تحقيق حلم غيرنا ف أ م ا م هذه السيده تختلط ب د ا خ ل المشاعر بين التعاطف والاحترام و تتضح أ م ا م ن ا ص و ر ة و ا ض ح ة وهي تقديم المساعده ة ل ا رجعناك ا كمستمعين لها ح م د ل ل ح ج حاجة حاجة ت وسمعتي التقرير <تصفيق> ن معنا ا فاطمة فاطمة اسمعيلي في ا ل ب د ا ي ة راح بك من جديد ونبو نبدو م ع ك ب د ا ي ة حكايتك في بنامج ح ك ا ي ة ر ي ب ي ا باش كل الناس يسمعو ا ف ي ك و ي ع ر ف و ك ويحاولو ا بقدر ا ل إ م ك ا ن ي م د و ا ل كدراون و م س ا ع د ة و ب إ ذ ن الله بيدن الله أهل الخير موجودين في مدينه مغازي نبدو الحكايه ة معك حاجة فضل ل أولا الله بارك ك ف ي ماكي في ه ل ب ر ن ا م ج و ل من م د يد ي العون ا ا ل ه ب ر م ج وأنا مولودة أصلاها طبعا ريبيا سيدة ف ي ويعني هذا الوطن ويعني تعرضت ا ل ح ا د ث في شهر احدى و ل ل ك أ و ل انا أ لا ت أ ق ا ض راتب مقلقا من, من فصلة من م ت س ع ي اثنين ل أ ر ومن ا اخذ ش ف ي أي راتب من ا ل ح ك و م ة من أ ي جائر ة ح ك و م ي ة حتى المعاش, المعاش التضامن ي كنت في ا ل أ و ل أ ي ا م المقبور لما قدم أ و ر ا ق ي يقول و لي و ا ل د ة ي اخذ ا ل م ر ت ب كويس ب ا ن ل هو ثلاث ميت جني ه أ ن ت ملكش ا الحق في مرتب حكومي اي ملكش الحق في مرتب و ل ي ه هذا ل م ا جاء العهد الجديد والحمد لله و قدمت أ و ر ا ق ي توفى والدي الله يرحمه الله بعد ان ي ج ه ر علي ه غياب خوي وعندي خ و ي خوي مفقود وقدمت أ و ر ا ق ي وقالوا لي لا يعني لازم تجيبوا شيء بأنه مفقود هذا الشخص خوك مفقود و إ ن شاء الله توان يرولك مرتب وبالنسبة للحادث أنا للحادث الألف تعرضت في في في شهر اخضر انكسر عندي ا ل ح و ض وكسرت ا ل م ح ا ر ة اليسرى وقامت د ت ل بتركيب ط ربطولي يطلعوها ربطولي و يطلعوها ل المحارة على على لي لكن خلاص وقالوا لي ي هكين أساس أساس هذا لازم من أكثر مفصل صناعي خارج البلاد لازم نترك بمفرد س ي ن ا ع ي خارج البلد ونقول ا والحمد لله كيف ن مثلا ليبي ما عندي من ا ل ع ج ي ن ة حتى م ي ت ة نعم نعم حاجه ف ا ط م ة نعم ماكي ايوه حاولت نقدم ل ل ج ن ة ما فار شي ء حاولت ك ت ف جاء طبيب مختص تونسي واحده من صديقاتي ش ل ت ل ل أ و ر ا ق و ش ل ر ك ت لصور متاعي و ص و ر ة الكمبيوتر قالها هذه هي عملية تبع و ل ع م ل ي ة تكلف تقريبا ع م ل ي ة بس بدون إ ق ا م ة ولا سكن سبعه ة لف ذ ه في د و لفتره و ن في تكاليف ن ع م يعني حتى العمليه ا إلا ي د عيد خالي والحمد لله يعني نقول لك أهل الخير الحمد ربنا ط ب ع ا ح ا ج ة فاطمة ن ب ي ك ي ت ح ك ي ل ي اكثر الحركة صعوبة ا ل ح ر ك ة طبعا ت ن ت ي ع م ر ك ا ل ت ن و ل ك ي ه ل ت ق د ي م ر بإذن ا ل ل ه ت ع ا ل ى و ا ل ع م ر ك ل ه ق ن شاء ا ل ل ه و س ت ي ن سنة ف ي ا ل س ت ق د ي ن ا ه لتقديميه لتقديميه ل ت م د ي م ي ه لتقديميه ل ت و د ي م ي ه لتقديميه ل ت ق ل ي م ي ه لتقديميه ل ت ق د ي م ن ه لتقديميه لتقديميه لتقديميه ل ت ق د ي م ا ه لتقديميه لتقديميه لتقديميه ل ا ق د ي م ي ه ل ت ق د م م ي ه لتقديميه لتقا ط ب ع انت أ م و ج و د ة في منزل أ ه ل ك ولا الله يرحمه الله يرحمه في والدي يرحمه يرحمه يساعده منزل نعم بيكروسة. الحمد لله. نعم الله الله طبعا ص ع و ب ة في ا ل ح ر ك ة انك م تمشي ق د ر ش ت حتى د و ر ة المياه إ ل ا بمساعدتك الا إ بالكاروسا ر و س ب ا ل ك الحمدلله ح ا ج ة ف ا ط لا ي بي نرجع معك شوية لا لا لا د ك و لا لا لا ي ه لا لا ي لا لا لا ت لا ا ط لا ت خلعت طبعاً ما تمشي. مه. مش جاءت ولكن ر ق ة ا ي ج ل ا ف يكون هناك ا ج ع ا ء ا ه ف م المجالات التي يجب ان تسعة و ت س ع ي ن م ا ر ك اجراءات س ع ي ن م المجالات جوكيش التي ش حتى ان ت ي لهم و ت ش و ن هناك م اجراءات في د ح ي ل ز م و ا ل ا ه هل يمكنك ان تتعامل مع ه ذ ر الامور التي تتعامل معها فتحتها ولكنها ت ت ع ا ل ل معها فتحتها فتحتها ف ا ح ل ه ا س ت ح و ه ا فتحتها فتحتها ف ت ح م ه ا ف ت ح ي ه ا ف ل ح ت ه ا فتحتها فتحتها ف ي ح ت ه ا فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها فتحتها ي ت ح ت ه ا فتحتها س ب ع ت ا ش هو رقم سد محمد سلطان ورقم الثاني ي وسمع ماري سفر تسعين ستميه ست وتراتين خمسه ستين تمانيه وتراتين ورقم الثالث روسفر وحد سين ستميه وماينا حتى في ج م ع ي ة خ ي ر ي ة كانت تفكر فيها قبل الحادث وبعدين اتصل و ا ب ي ه في ع ش و ر ة كانوا بيجيبولي مساعد ة اراءة راقة نعم لهم وقلت كلهم أني في المستشفى اني في وقالوا لي ل ا ل ك حضروا و ت و ج ي ب و ل ك ع ن د ن ا م س ا ع د ة م ا ل ي ة لك ب م ن ا س ب ة عشوائيه خ ل ا ص ي ع ن ي م ع م ي ت ن لدينا و عزت نفسي ي ع ولم ا سمحت يكن ش اني ت ل م و ق و ل له و ي ن ك ا ا نفسي ا ط و ع ب ة ك ن ع لدينا و ا ح ة ل بي ت نفسي ولم له يكن <تصفيق> <ماريتي> صعبة وخاصة ن ت ي م ر ي ت ي ب ظ ر و ف صعبة لكن الحمد لله ع ل ك ل ح ا ل ه ج ف ر م ة ا ب ق ي م ع ن ا ع ل ى ا ر ض ه ا ج ف ا ط م ه وشاء الله ت س م ع ا خ ب ا ر صار ان شاء الله تعالى نحب ن ذ ك ر ا ل رقم ا ل ت ا ل ي ا ل ل ي ه و ب إ ذ ن ا ل ل ه م م ك ن تبارك ي ع ي ن ي لو سفر وحد سين ستميا تسعه ستين خمسه سبعين او عن طريق صفحتنا عبر الفيسبوك بنامج ريبية كتب بنامج ريبية مكتبنا مكتب بإذن القريبة بارك صاحب المكتب اللي هو تبرع النبي إن معنا عن حين انتقالنا هنا نعرف قدرنا نسير أمورنا حكاية شاء الله تعالى يدخلوا حكاية تقدروا تواصله اللي عمارة الكفيف الله تعالى الأيام القادمة الله اللي والحمد بارك الله موجود مؤقت مدة جديد طريق في فيه في فيه فترة شهور إلى إلى لله هو أو نرجع مره ث ا ن ي ة في الخبر المفرح ا ل ل ي بدناه ب د ا ي ة حلقتنا اليوم وقلنا خبر مفرح ه ي ك و ن معنا اليوم ا ل أ س ت ا ذ محمود الشيخي الحاج محمود الشيخي من ش ر ك ة الحصى ا ل ل ي أ ص ب ح ت الراعي الرسمي لبرنامج ح ك ا ي ة ليبيه و م ن ظ م ة ح ك ا ي ة ليبيه الخيريه حاج محمود السلام عليكم وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته استاذ ر ا ب ك م حالكم ه ل ا وسهلا يا حاج محمود ان شاء الله صوتك بابا عندك من اذنك تستخدمك لا صوت رائع و ممتاز إ ن شاء الله نشوفك حزمه مودا اولا يوم على ن ه ا رسميا ان ش ر ك ة ا ل حصى أ ص ب ح ت ا ل راي ر س م ي ل ب ن ا م ج ح ك ا ي ة ل ي ب ي و م ن ظ م ة ح ك ا ي ة ل ي ب ي ا ل خ ي ر ي ة ح ا ز م ح مودا أ ن بدايه ح ل ق ت يوم بداية ل ت ا ي و هيكون في خبر صار ل ل ع ا ئ ل ا ت ا ل ل ي ب ا ر م ح ت ا ج ة طبعا هنبدو معك ا ح ا ز م ح م و د ونقول ل كلها ا و ل ك و تفضل كل ن الخبر مفرح لليوم السلام عليكم وصلو السلام على رسول الله ح ق ي ق ة نحن ت ش ر ك ه الحصر تبرعنا بخطه أ ر ض هي هكتار ك ا ن م ب ا د ر ة أ و ل ي ة ان ش ا الله لهذه العائلات نحن ع م ن تبرعنا بهكتار أ و عشره الاف متر مربع ك ق ط ة ارض فقسمت إ ل ى عشرين و ح د ة س ك ن ي ة ا ن ي ض <تصفيق> فيها كل فيها الساحه ل ثلاثمئه متر والبيت حيكون مئه وخمسه وثلاثمئه متر ا ل أ ر ض هذه ق ر ي ب ة مش ب ع ي د ة حوالي من مملكه الخيانه تقريبا حوالي عشره كيلو <تصفيق> فيها حمامين ف ي ه ا ص ا ل ة للاستقبال وفيها ثلاث غرف ومطبخ وصارت م ع ي ش ة ان شاء الله تعالى حكون ا ل ا ن ج ا ل فيها شاء الله ت على ا على م د ة أ ر ب ع شهور فقط من المدينه تعالى حكون المعيشين ا ا بيت ق ة فيه ح ى ل و لم يظهروش على ا ل والإظهرو <تصفيق> على ش ش ا ا ت على الإذاعة ولكن دائما مبادرين و ح ق ي ق ة ي ع ن ي دائما ي ع ب في أ م و ا ل ي لمثل هذه ا ل أ ش ي ا ء、yeah. فنحن نطلب منهم ن التبرع على البناء نحن القطعة الأرض إن شاء الله أول في يعني احنا نقوله في يعني نحن اول سته ة باذن ل ل تعالى ستكون ا ل ب د ا ي ة وعشره ف ي ة ان شاء ل ل ح ت ك و ن ا ن كملات ان شاء الله, إن الله تعالى باذن الله. فنحن نحس ونشجع أو نحن يعني اصحاب مبادرة باننا حياجب والمباني الله او ننادي فجال الاعمال والتجار اللي ساهمت فالخير اونا متاكد يعني يقينا الجميع المشروع رايعة جدا هذه فنحن نحس ونشجع نحن حتكون يعني حتكون يعني مباني مثل مثلا وهذه مش ما يعني ب س ي ط ة ولكن مباني يعيش فيهم اي انسان سواء من ط ب ق ة ا ل ف ق ي ر ة ومن ط ب ق ة ا ل م ت و س ط ة ومن طبقه غ ن ي ة ل ن ح ي ك و ن جميلات بشكل خ ل ي نعم والله نتمنى ذلك ونتمنى صوتنا يكون نضم صوتك ي ا حاج、محمود. وأيضا ب ل ن س ب ة ل ل م ش شركة ر هيرعوه و ع فعلا التاني اللي ا ل ح صوتك ة ه ه و راديو قناة خيرية و ن يا إنساني للشعب أيضا حاج محمود هو هذا هدفنا بينهم هتكون الله الوعي ويكون والترابط بإذن دائما للناس دائما الخير بينهم والترابط. فأكيد أيضا الحصة تعالى الراعي الرسمي أيضا لقناة حكاية、FM、الخيرية فأكيد أن ننشر شركة أكيدا أكيدا إ ن ش ا ء ا ل ل ه ت ع المخطط ى وأخشف ا الله شاء الله ك فيك حيكون إن شاء الله معاكم في الإذاعة ومستندات ا ل أ ر ض بالكامل وسنشاهد ك ل ا ل م ن حب إنه ه و يشوفها أو يتفرج عليها يقدر يتصديك أو و ت ن س ق أ ن ت في الموضوع و ن إن ش ا ء ا ل ل ه ه حنمشي حن حن حن في ذ ا ا ل م و ض و سواء ع يعني بنا او بغيرنا ولكن نتمنى يعني من الناس ان تشارك هذه الموضوع حتى تشعر بان هذه بلد واحد و امه و ا ح د ة ونحن البعض ما يكونوا م جديين نعم, بكل تيك نعم نعم نحن نتمنى ان نكون و ا كلهم حتى ممكن ي ج و ن ويشوفون بعيونهم في المقر الجديد、م. ان شاء الله اللي هو بالضبط انا مش عارف وصفة يا حاج بحمود لو عارف الله بدائنا من الاسبوع القادم كيف موعدنا هنكونوا فيه ان شاء الله الناس لو لهم اللي, هم أعمال اللي هم رجال الامال اللي يطلعوا معنا في بناء هذا المخطط اللي بيد كيف فيه فيريد حابين هو وصفة بحمود من مش هم معنا المبادرة شركة وصفة بداية توصف توصف يتفضلوا شاكرين وأجرم عند الله تعالى هذا جزاكم الله خيرا خير. شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, خير. شكرا لكم كما ي ف سمعت الخبر المفرح اللي كان ا ل ي و من م ش ر ك ة الحصى ا ل ل ي هو أ ص ب ح ت الراي الرسمي ل م ش ا ا ر ي ع ل ق ا د م ة اللي ه من شركة الحكايه ص لمنظمة ح ة ل ي ب الليبيه خ ي ي حكاية ر ة وبرنامج أ ن م أ ص ب ح و الخيريه س م أول مشروع م ق د الحاج الحصى التبرى بإكتار وبنائه واحدة للعائلات بشكل محمود من هو وبنائها تكون سكنية شركة 20 يعني ممكن كما م م قال الحاج ح ويسكن د فيها اي حد المتوسط واللي يعني حتى لو كان عالي فيها ممكن يعني يقدر يسكن حتى وايضا شخص ر و وهو ع التاني قناة حكاية اف ل ام ي ي اللي يتدمى بيد ر شركة ة الله تعالى الحاج ل محمود من ح ة قناة خيرية باسم قناة حكاية يدعموا ايضا تأكيد هيكونوا محمود طبعا طبعا معنا وطبعا باسم ام كما اف قال الحاج محمود انها تكون بكل الحاج المخطط جاهز إن ش ا ي احد ل ى عننا وأي حد من رجال ا ل أ ع م ا ل ا ل د ع و ة مفتوحه من أ ه ل الخير ل م س ا ع د ة اخوتكم و ت ب د و ا ساعدوا معنا في البناء يريد تفضلوا مشكورين وجونا إلى مقرنا تفضلوا إلى وجونا و ن ش و ف و ا ا ل خ ر ي ط ة ا ل ل ي ممكن هي ستكون جاهزه ة إن شاء ا ل ل ب د ا ي ة من أ ي الايام م ا ق د م ة ف ل العاجل الله ق ر ي ب شاء إن و القادمه ز ا مشاريع ة و ش ر رمضان وحملة شهر الخير بإذن الله مستمرة نرجع مرة وحملة اليوم مع الله تانية لقصتنا الحاجة بإذن في ا ط م ة لكن حسب ح و نذكر ب ا ل أ ر ق ا الهواتف ا م ل ل ي ممكن ت ب ر ر ل ح العاجل ج حاجة ة فاطمة فاطمة ح تبرر ي ك و ي ه ذ ا ا ل ع م ل ي ة يعني تنقص ه ا ا ل ا ق ا م ة وتذاكر الصفر الطيران تذكر ا الصفر أ ع ت ق د ا ت ذ ك ر ه ا هي ثلاثمئه وخمسين ومرافق ثلاثمئه وخمسين حوالي سبعمئه دينار و أ ي ض ا ا ل إ ق ا م ة ف ت ر ة ا ل ع م ل ي ة غادي مش ع اعتقد ر ف كم الإقامة ي ن ي أ ع المبلغ ككل يصبح في عشره الاف تقديرا ولست أدري العلم أدري يعني في الغيب إن شاء الله لكن خ ل و ن ا ن ق و ل عشر ا خ ت ق د ي ر ي ا ت ك ت ف ة ع ل ا ج الحجر ف ا ط م ة حبين ا تباره ا ل ح ا ج ة فاطمه ل ت ب ل غ من عمر ستين س ن ة يريد تصبح ل ك ا ل ت ر ي ا هي رقم ستين ستين ستين سبطه ورقم ثاني سفر نينه ستين ستين ستين ستين ستين ستين ا ت ي ن ستين ستين ستين ستين ستين ستين ستين ستين رقم سمنا مالي ورقم ثالث نيو مدار سفر واحد و تسعين ستميه تسع و ستين خمسه و سبعين تمنتاش عبر صفحتنا على فيسبوك ب ن نامش ح ك ا ي ة ن ب ي ة طبعا هنرجع مره ثانيه ل ل ح ا ج ة ف ا ط م ة بس بعد لما نطلو ح ا ج ة ف ا ط م ة ا ل سلام عليكم ا ل سلام و ر ح م ة الله يابركات ه ح ا ج ة ف ا ط م ة يعني ش ن ق و ل ل ك ي ع ن ي ا س م ح ي ن ن خ ذ ي ن ا من وقت بنام ش و ي ة بس ح ا ب ي ن ن ف ر ح ا ل ن ا س بالخبر الحلولي ا ل ب د ر ت ه ا ش ر ك ة الحصى يعني... بارك الله في هذه ا الشركة وبرك ا ل أ ع م ا ل وجزاعه الله كل الخير ع ل ى ه ا ل أ ع م ا ل الحسنة ا ل ل ي ع م ل ف ي ه الله و ج ف ا ط فاطمة م ة حاجة ج ن ر ع ه الله ن أنا ي تقديرك سريع ة قدرت ودرت حسبه ع ى ا و ا ء وقيت ج ذ ا ك ر ا ل ف ر و ا ل ع م ل ي ة و ا ل إ ق ا م ة لفترة أ ع ت ق د ممكن ش ه ر ت ت ك ل ف ه الله عشرة و ج ف ا ط م م ة ع ه ت و ا ل ل ا الله العلم والله العلم لله يا ولدي اولادي ح ن يعني ا كلها كبيرة تكلفة هذه ا ل ه ي ف ع ل ن انا ل علي هالمبلغ خ ي ر متفائل الخير بإذن ولكن تصدقنا ان شاء الله تعالى وذكرت أ ن ا ا ل أ ر ق ا م حاجة فاطمة لو إنا تأخرنا يعني على العلاج شن هيكون الأضرار أكيد سألت دكتور تأخر العلاج؟ لو على سألت هيكون دكتور يعني شن أنت تأخر أكيد والله يا و ل د ي اهو انا جادو ع ص ف ي ع ن ي الحمد لله انا ما مني ا طعمه اني ن ف ي ا ل ي و م و ل ا بكره لكن رجعي فالله امل فالله كبير نعم. نعم الحمد لله ع لك ا ل ح ا ن ي لو ت أ خ ر العلاج في ه اضرار ما مني طعمه حتى ن و ص ل ل ح د ب ر ن ا م ش ك م من ديروله ي الحمد ا ل لله ع لك ل ح الحمد لله لانه فرز الله لك الحمد لله لله لانه تاخر الحكومه ب ل ه اطول ح ا و ل نقوله ا ل بالله ونحاول بقدر ا ل إ م ك ا ن إ ن نسندوك ي ونساعدوك كيفما الخير شاء الله عن طريق أهل الخير يوليك أهل طريق إن عن هم ط باذن ع يا حجف ه الله ه لله و الحمد حاج الحمد لكل الحمدلله عليك الحال ح ا ج ة ف ا ط م ة نزلت د م و ح ه يعني... ا و ع ن ي م ل ه في الله كبير في اهل الخير ان يساعدوها و ن ي ت و ا ص ل م ع ه ا ي ع ن ي ا ك ي د العمر يمر ومره ك ب ي ر ة في السن ونحاول بقدر الامكان ن س ن د و ه ا ونساعدوها ل ا ن ه مش تقدر حتى تدخل د و ر ة المياه اللي هي ما تقدرش تدخل د و ر ة المياه الا ب م س ا ع د ة خواتها و ا ل أ س ف ك ي ف م ا ذ ك ر ن ا ل ه ا أ ك ث ر م ن ل م س لانه يجب ان يكون هناك افكاره ه ن ا ج ة ف ك ا ر ه هناك افكاره هناك ا ف ك ا ر ي ع ن ا ن ا يعني ه ه ن ا ء ا ل ك ا ر ه هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك ا ف ك ي ر و هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره ه ا ك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك افكاره هناك افك تلاتة و ستين س ب ع ت ا ش و ر ق م اثاني ل سفر اتنين و ت س ع ي ن ستمي ة ستو ة تلتين ا خمسو ة ستين تماني ة و ت ل ا ت ي ن و ا ل ر ق م ا ل ث ا ل ث سفر وحدو ا تسين ع ستمي ة تسع ة و ستين خمسو ة سبعين تمانطاش مستمينه ع هنطلع م ب ع ض ن ا ما هم خرجنا هاي ثم روفالي نسمع تقرير ا ل ل ي خاص ب ز ه ر ة من طبرك ا ل ل ي جتنا وذكرنا به ا ل ح ل ق ة ا ل ل ي فاتت ونذكر به الحلقه ة ذ ي نسمع ع ب ض التي عربية غير دولة غير دولة عربية. عربية هي ممكن م يكون و ا ج د ف ه ا العلاج نعم اللي هو ايضا هو ت ح ت ا يا ج إلى عملية ايوه زهرة ط ب ع ا ل ا م ل ي ة هذه م م ك ن تؤدي لقدر ا ل ل ه إ ل ى ح ا ل ة الشلل أ و موت لذلك تكون د ق ي ق ة جدا ف ا ع ت ق د ن زهره تكلمت و ق ا ل ت مشكلها ت و هي هي و ه ل ه ا سفرو ا ا مصر أ ك ث ر م ن م ر ة و زارو اكثر أ من دكتور مشهور و أ ي ض ا عدو ا تونس لكن عمليه ة ا د ق ي ق ة و ح س ا س ة ج د ت تحتاج إ ل ى عمليه أ ن يمكن تقدر ا ل ل ه ت ؤ د ي ل ه الى إ ح ا ل ة وفا ة وقالت شلل كامل بعد هي اصلا كانت حكت بعد هي و من ب د البدايه ي هي لما هي ة زهرة ان م مشت المستشفى عمرها مشت تماما ا كان وها فاقد الوعي سنة في 2005 22 ن و ا القلب ت متوقفة ف صدمات ا ك ه ر ب ئ ة فرجعت الحمد ل ل رب انها ل ل ع ا م ي لكن بعد لما رجعت للدنيا كانت كل كانت بعد رجعت ا ر ط ف ما تحركش ولا تتحركش تشوف ولا ه ي قدامي الان قادة علي ك ر س ي متحرك ي ل ن هذا هو و عن ك ا ا ل ي ي ج ه ا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان ل هذا ا ل ك ا ن ي ج ل هذا ا ل م ا ن يجعل هذا ا ل م ك ي ج ل هذا م ك ا ن يجعل هذا ا ل ك ا ن ي ه ا ل م ا ن ي ج ع ا ا ل م ن ي ع ل هذا ا ل م ا ن يجعل هذا المكان ي ج ع ه ا ا ل ن ي ج ل هذا ا ل م ا ن ي ع ل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا ا ل ا ن يجعل ه ذ ل م ك ن يجعل هذا ا م ك ا ن يجعل هذا ل م ك ا ن ع ل هذا ا ل م ك ن ي هذا م ك ا ن يجعل هذا ا م ك ا ن ع ل هذا ل ن يجعل ه ا المكان ي ع ل ه ا ل م ك ا ن يجعل هذا المكان ي ه ذ م ك ا ن يجعل هذا ا ل م ا يجعل هذا ا ل م ك ا يجعل هذا المكان يجعل هذا <تصفيق> عشان تمشي لعشان فيها أفضل. لكن لدينا م س ا ل ا لن تتمشي لها أقدر ولكن ما ن دكتور هشام يمكن ان يكون لها ب ف ي و مساله لها ويكون ن ا لها مساله ي ي ي أبو ر ق ا فيها ا معي ورقي لها ل غ ل حاجة حياجة ما ما فيدي وشي ل ع ن د ي ه م يجب ان ع ي نستنقض من الناس اللي مرحمين اللي و ا ل د ي ن و ع ن د ه م ن ا خ و ط و ا ن ن ش و في ا ط ر ق ن ا صحيح منو يا حاجة يا هنتمنوا ل ز ه ر ة ك ا ن ت م خ ط و ب ة أيبا في لما كانت في المنزل تقريبا عمرت اثنين وعشرين س ن ة في المعهد لما رجعت هل م ا ز ا ل ت م ق ط و ب ة أ و م ن ف ص ل ت لا لا انفصلت بعد ما صارت بعد ما ص ا ر بعد ا ل م ر ت ايوا كانت م ق ط و ب ة لها كم س ن ة كانت م ق ط و ب ة شهر اثنى و ك ا ن و ا ي طلعوا ف ر ح ة في شهر خمسه شهر خمسه ايوا بعد كسر الاوك ر ج ع ه ا ل س ن ة و بعد ا ل س ن ة ق ل ندموا ا السهل ا لكم معتك بياخذوا ل ي ا م ز و ج ه متسيرش ا منها、مه. هم ا ل س ه ل ة وحنا إ قعدنا شاء الله ان شاء الله, الله. الله يشفي جميع زهره طبعا ق ص ت مؤلمه و الله يعني تمنى من أهل الخير ا ن م فعلا يكونوا معنا من ابو زهره تفقد كل حياتها و تفقد حتى الاشياء اللي في حياتها و في شنغل يعني و الله ص ع ب ان يتكلم اكثر بس خلونا سبع زهره ستمني في الايام الجايه ان شاء الله تمنى من الخير ساعدوني تمنى فيهم فعلا ساعدوني حتى نقدر نوكل روحي و صبي هذا نطلب ي من ربي قدمت في اللازم طبيعي ان تكون مدرسه في حالات ما ي ص ح ق ا ن ش طلعان و ا ل ل ي ص ح ق و ا ا ق ع د ي ن ا ل د و ل ن و ي ق و م و في ح ا ل ا ت ما ي ص ح ق ا ن و ي ا ئ ي و ن ح ن ا ل ل يصحقون ا ا حرام لماذا تتمنى من ا ل خ ر س ا د و ن ا ناو اللي كيفي يا ربي صبوما نطلبونا ل ل ه ي ع ن ي م ن ا ل ل ه و ه ر ن المسلمين ا ي س ا ع د و ن ا ح ت ى ت صبي عليك رعيها ب ل ي ش ت أ ك ل و تشرب صبي عليك ر ع يا ه بس س م ع ن ا ا ل تقليل ا خاص ب ز ا ر اللي كانت م ع ن ا في حلقان ة حلقات و لتعاني من مرض حتى هي و ي ن ت م ن ى ل ه ا شفاء العجل يعني ان شاء الله تعالى ما ز ل نرجع ا ه وهي نشعب ظ الآن م و و يوم و د مدينة حد تدخل ة الجاية في المرج مصحة المرج شاء الله لا إلى ل خ ض ل ل ل ع الان ج ا ط ب ي ي ع وتكون ق م ة غادي ر ج ع الى آ ن إ ل موضوع آ خ ر موضوع شاب متجوز ومكون أ س ر ة لكن كان يعيش مع والده و ا ل د ه في دار لسبب ما أ و مشاكل ع ا ئ ل ي ة الجوزة أهلها بالأولاد وقالوا لها للحوش مش لين مشترجع مشت ش إنها ي فهو لك شقة ف اضطر إ ن يبني فوق ه ل ا فهو ا ل آ ن ب د أ بناء د أ ب فوق هذا وقال ما م ك لو شخص فعل الخير و حد فعل خير يتبرع تم نعطي له حكيتها ا ل سلام عليكم اللهم اهلا و سهلا بكم ر ح م د اللهم اهلا و سهلا بكم م ح م اللهم اهلا و سهلا بكم محمد اللهم اهلا و سهلا بكم محمد اللهم اهلا بكم م ح م اللهم اهلا بكم محمد اللهم ا ه م ي ن إن شاء اللهم اهلا بكم محمد اللهم اهلا بكم محمد اللهم اهلا بكم محمد اللهم اهلا بكم محمد ا ل ل ه اهلا بكم محمد اللهم ا ل ا بكم محمد ل ل ه م اهلا بكم صبت صبت ا و لكن تتصبح تتصبح وتتصبح تتصبح وتتصبح ت ت ن ب ح وتتصبح تتصبح د وتتصبح تتصبح و ت ي ص ب ح و ا ش ر ت ص ب ح وتتصبح و م م ت ص ب ح تتصبح و ت ه ط ب ع ا ح و ت ت ا ب ح وتتصبح ما ي س م ح ش انك ت ي س م ح انك تتصبح تتصبح ي ولقد ا جاءت جدار مع ا م من عندما عسرة تتكبر اخر و ا ل د و ل ة تشكي انت ب ر و ح تكوياش تكوياش ت ر و ن ا لمن ش تكوياش ل ت ج و ي ا ن د ع و ان رب ي ف ر ج ع ل ي ن ا خ ل ا ك و ل ي ا ش ي ك و ي ا ش ت ا و ي ا ش ت ا و ي ا ش تكوياش تكوياش تكوياش تكوياش تكوياش تكوياش تكوياش ز ل ك و ي ا ش ت ك و ع ا ل ب ن ش ت ك و ي ن ا 私たちは一番大きな a 味で言うときは、一番大きな意で言 نتمنى ح ن ن من أ ه ل الخير و أ ي ض ا شركه ا ن ح ن ع ا ر ف ي ن ب م ب ا د ر ة أ ن شركة ا ل ح ص و بيد الله و ي د الله و بيد الله و ب ي ا ل ل د ا ل و ا ل ل ا ل ل و الله و بيد الله و بيد الله و بيد الله و بيد الله و بيد الله و بيد الله و بيد الله و ه و بيد ا ل ل و الله بيد الله و ب الله و ب د ا ل ل و بيد الله و بيد ا ل ه و ي د ا ل ل ا ل ل و ي د ا ل ل و بيد ا ه و بيد ا ي د الله و بيد ا ل ل و بيد الله ي د ا ل د الله و ل ه ا ل ل ي د ا ل ل و ي د ه و بيد ا ي د الله و بيد ا ل و بيد ا ل ي د ا ل ل ي د الله و ي ه بيد ل ه و ب د ا ل ل ي د الله و الله و بيد الله ل ل ي د لبيد ا الله تعالى صوت حيكون معنا وربي اليوم وربي يفرج علينا خلاص والله يا ربي فرجين اللهم امين ا ل ل ه ي ا ر ب ي ي اللهم امين اللهم امين اللهم امين ا ل ا ه ة ا ل ع ي ن اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم ا م ن اللهم ا م ن اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم ا م و ن اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين ا لقد ح ا ج ة بعد عمل طويل ي و الحوشو هو ل لك لا لا هيكسبنا يعطينا ي اردت ان اكون ح مسلما كنت اقول ا ا لك ان اكون مسلما ي ي كنت اكون مسلما ع ي ن ت اكون مسلما كنت اكون ا نعم ب ا ل ت أ ك ي د شكرا لك ولكن شكرا لك ان شاء الله تعالى ي س ع د و ك على الخير وموجودين ب ع ن ا شكرا لك على الخير ل الله ا وبرك فيك, فيك. عندي آه يكونوا آه جاهزين ط ب ع اهل الخير ا ل حمدلله توجهني مسج من صديقنا ومعنا في م ن ظ م ة ح ك ا ي ه ا ل ي ب ي ة س م ا ل عماري وقال لي فيه بالنسبه ة في لشخص تبرع بتذكرتين سفر ل د و ل ة تونس لعلاج الحاجه、فاطمة. الحمد لله رب العمين فاطمه و ك انا مت متفائل ان أهل الخير موجودين وفيه اهل ف ل الحاجة باقامة و وايضا المرافق الله تعالى الله متأكد بإذن الله تعالى ومتفائل جدا واملي في الله كبير وفي اهل الخير ان ه ا يقول ط ل ع شخص اخر و ي ق ي م ة العلاج تقدر بسبعه الاف تقريبا ه ت ك و ن جاهزه ومتطرر ب و ن ت م ن انها و وساعدها ا يساعد الحاجة فاطمة حد على الشفاء وفعلا الشفاء ت أ ث ر ت ن ن ا ودموحها وايضا ب حد ي س ا ع د حدي خونة وقال لو يعني اللي تصل وقال أنا يعني حتى لو في حتى بها ي ي س مستعدين سدد ل ف ن انا ل خ ي ر تمنى ت ن ك و و ا م و ج د ي ن ل أ ه لولاكم م ا ك ن ا ل د ل ن ا برنامج نظره لولاكم عن طريق أ ه ل الخير لو ه م س ا ع د ا الناس لو تعرفوا أ ه ل الخير في مدينه مغازي ساعدوا حتى من طرابلس ا ا ع د و شاركوا في بناء عدد كبير من المنازل من عن طريق بنامج ح ك ا ي ر ي ب ي ة وفي حملات رمضان وفي م س ا ع د ة الناس في ر و ا ت ب ا ل ش ه ر ي ة واحدة وأيضا في يعني كانت معنا حلقات ثلاث حلقات من من أ م يوسف ا ل ل ي كانت معانا وكانت ا ج ر بسبعمئه وخمسين وكانت حياتها ص ع ب ة في شباب بارك الله فيهم تصلوا ف ي ه ط ب ع ن ا ي ش ت غ ل و ا ف ي ش ر ك ة قروا و ا ل ل ه ي ع ن ي د ع ل و ا حاجة جميل ة ورائع ة ي ر ي د ك ن ان ب د و ه ا ا ل م ب ا د ر ة هذه كيف تطلقت ه يعني قلت شباب في ش ر ك ة أ و شباب في ا ل ج ا م ع ة أ و في ا ل م د ر س ة يعني أ و في أ ي مؤسسه او ي ي ح ط و ا صندوق و ي ح ط و ا في كل نهاية شهر إلي حط عشر ة ا ط عشرين صدقوني ه ي ق د ر و ا يوفروا حاجة كبير ة ل ل أ س ر ة الشباب ه ذ و ما قرروا إ ن ه م جمعوا نفسهم إ ن كل شهر تكفلوا ب إ ي ج ا ر المنزل ل ل ع ا ئ ل ة هذه يعني و ل ك ا ل ش ب ابو هوم ب ا ر ك الله في ه مزامله ج ا ل خير ان ه م كل شهر هي سدو الايجار ا ا ل ع ا ئ ل ة هذه طبعا ه ن ر ج ع م ر ة ث ا ن ي ة لحج ل ا ة ف ا ط م ة ب د ن الله تعالى حج ة فاطمه ة سلام عليكم ا ل سلام و ر ح م ة الله و بركاته مرحب بك يا حج ة فاطمه ة سماتي مان الخبر لذيذ كارتا ا ه ا ل م ن ز ل م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ي م م ا م م م م ل م م ر م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م اللهم امين و ف ي أ ي ض ا خليني نفرح الناس ز ن ي مسجد من مهندس وقالي ل و ي ن موقع ا ل ش ا ب ا ل ل ي ك ا ن ذكر المشكله ن عنده ة يبي يمشي ل و ي ب ي ي ش و ف ا ل م و ق ع ب ش ي ح ا و ل ي س ا ع د ب م د ر المكان ي ع ن و ا خبر مفرح ه ل ا ل خ ي ر ما شاء الله ا ل ي و م اخبار مفرقا ح ة شاء للمكان ه هنذكرو بعد الحلقة ا لك ل والتي يكون مفرقا للمكان ا والتي ت ي ح و ش ة باش م ه ن د س ش ك ر ا لك و ج ق ا ل ل ه خير ب ر ك ا ل ل ه فيك أ ت م ن ى ان ا ا ل أ س ر ة المتشتل في كل مكان الأبناء في مكان في والاب في م ك ا ن و ا ل أ م في م ك ا ن ن ح ا و ل و ا جمعهم في منزل صغير ب إ ذ ن الله تعالى الحمد لله ر ب الله ب عمين ح ا ج ة ف ا ط م ة طبعا في, في تبرع حد بتذاكر السفر أ ن ت ومرافقك إ ن شاء الله تعالى إن شاء الله ا ل ح م د لله ر بدايتها العمين هذه ب ب إ ذ ن الله ومزال ا راجو حسب دقائق تفضلي ح ا ج ة ف ا ط م ة لو ح ا ب ت ق و ل ي ح ا ج ة في ن ه ا ي ة حلقتنا اليوم نقول بارك الله في هذا البرنامج بارك الله, في هالبرنامج الله كل من قد يد للناس الذي في ش د ة وفي فيديو بارك الله في كل من عاون مسكين محتاج يعني ولو هالمحتاج كانت نفسي عزيزه عليه لا يمكن يطلب هفهم نحن ن الليبين عندنا صعب ان الانسان يتكلم ويطلب يقول أ ن ا في ح ا ج ة إ ل ى م ا د ة أ و في ح ا ج ة إ ل ى سكن أ و في ح ا ج ة إ ل ى علاج او في ح ت ا ج الى ع ل ل أ ن ن ف ن ح ن ج ه الى ع ل ي ن حاجتنا يعني صعب ان نطلبو نعم شكرا و ب ر ك الله فيك ي د كل من ساعه شكرا لك حجه فاطمه و ب ر ك الله فيك يعني صعب جدا انك تطربي وفعلا لكن لظروفي احكام وحضرتك حكيتي قصتك وحكيتي م أ س ا ت ك و أ ل ا م ك اللي مريتي ب ه ا يعني حجه فاطمه فعلا حجه ف ا ط م ن حاولوا قدر ا ل إ م ك ا ن إ ن س ا ع د و ه ا ب إ ذ ن الله تعالى أ ر ق ا م الهواتف اللي ممكن تواصلو ب ه ا معانا وتساعدو الحجه ا فاطمه هي سفر اتنين وتسعين ستميه خمسه وتسعين تلاته وستين سبعطاش والرقم الثاني رقم سفر اتنين وتسعين س ت م ي ة س ت ة وثلاثين خ م س ة وستين تمنيه ا وثلاثين تمانية وفي خ م ترتمية مستمعينا س تسعة وستين ي ن ن ه ا ي ة ح ل ق ت ن ا و ص ل ن ن ا ل ه ا ي ة تتمكن العون من ا ا ل و الناس من ا ا ل الناس وذكرت ا وذكرت الى م فيه اهل الخير ومن ا ر اجل ل م و و د ي يوم ن الناس ا في عمارت الكفيف عمرت مكتب رقم الى اهل ل ث في ن ا ي ا ل خ ك ر يعني أن أن تساعدوا أهل الخير تساعدوا تعالى أن بإذن أهل الله كنتم مع إيقويدر برنامج ي ك م الخميس القادم ا حكايه ة ورحمة ليبيا السلام عليكم ل ل ا وبركاته كنتم مع برنامج كنتم حكاية مع ليبيا عبر ا ل م ن ا ر ة أ ف ام